تستمعون الان الى برنامج مطبخ المكيال البسيطة من اعداد سالم الكربون بسم الله باركة البداية والنهاية في كل حين والصلاة والسلام على اشرف القلق اجمعين سيدنا محمد ومن التبعه مستمعينا متتابعين المنارة 95.5FM وسعبتم مساء هانئين اهلا بكم في الحلقة التانية من المكيال البسيط المكيال البسيط طبعا انتم عارفين هو برنامج الطبخ الاول في ذاعة المنارة 95.5FM ستكون معنا الشيف سلمة الكارغة لبعون الله طوال 30 يوم اللي هم خلال الشهر الفضيل لبعون الله اهلا وسهلا بكم أهل سلمة كيف صحتك اليوم؟ الله سلم الحمد لله مستمعينا إذا حبيتوا تتواصلوا معنا ياريت تشاركونا وتتطلبينا على أرقامنا اللي هي صفر واحد وستين تسعمية وتسعة خمسة أو سبعة أيضا توصلكم معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة الس ام اس اللي هي صفر اثنين وتسعةين أو 091-420-31-41 وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك اللي هي مطبخ المنارة بين قسين مطبخ المكيال البسيط أنا رحبو بيك من جديد شير سالمة وشن اليوم إن شاء الله حيكون بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادة أنا نوهت أمس أني نبدو في إن الحلو, الحلو, آه الحلو. آه حلو إن اليوم حيكون اللي هو نتنافى بالقشتة إن شاء الله حتى حتى في قبل واجد الناس تسأل عن الكنافة خاصة إن هي شهر رمضان معروف بالكنافة في جميع دول العالم يعني في فعلا. العربية يعني حنبدأ بمقادير الكنافة المقادير نص كيلو كنافة طبعا جاهزة من الحلواني ربع كيلو زيت أو ربع كوب زيت ربع كوب سمن سائل واللي حبي خليها كلها سمن هذا الخيار له يعني بعدين حتصفى يعني. آه يعني في خيارين قدام خيارات. لما تخلط الزيت النباتي مع السمن, مع السمن أو تخليها كلها سمن صافي. بالنسبة للكنافة هي طبعا كنافة العجينة. العجينة الكنافة هذه طبعا تتوافر طيلة شهر رمضان المبارك. ولكن للأسف يعني في حاجات يعني ما عجبتني فيها اللي هي توافر على قارعة الطرق. مش في الحلوانيين، يحاول إنسان يعرف شين يستهلك يعني مه. يكون عنده ثقافة بالاستهلاك، ياخذ الاشياء اللي مش معرضة طبعا في الشارع مش معرضة لأشعة الشمس مه. مش مه. معرضة للتلوث بشكل مباشر أو غير مباشر صحيح. طبعا هذا بالنسبة لمقادير الكنافة اللي هي نصف كيلو عجين كنافة نصف كوب زيت نباتي ونصف كوب سمن سائل بعدين حنجي لطريقة او مقادير القشدة. القشدة هي اثنين كوب حليب سائل سواء كان بودرة تغذي ثلاث ملاعق وكوبين امية دوبين فين او نص بنص الحليب مثل العلبة او الحليب اللي هو الباكو اربع ملاعق نشا مدابة في قليل من الماء واربع ملاعق قشدة علب ونصف كوب سكر أنا قللت السكر لدينا في عسل ونصف ملعقة صغيرة ماء الورد هذا للتنكيه اللي هو القشدة مهم مهم عندي العسل العسل هي اربع كواب سكر واحد ونصف كوب ماء وعصير نصف ليمونة طبيعية ونخلي القشر حتى هنستفيد منها وعندي للتنكيه عود قرفة وحبات حبهان او ورقة اللي هو ورق العطر بصدر شين لا عطر شين ورق عطر شين معايا بالثنكي الاستاذة سلمى او الشيف سلمى افضل هل ممكن احنا نستعين بالقصطه المشرية يعني قصه معلبة بدل من القصه هذه المعلبه طبعا تسيح مع النار انا هنا نبيها أه. التماسك تتماسك هاي بيش لما القصه تطلع لي كلها متساوية مع بعضها تمام عندي طبعا الطريقة م. او شيء نبدا بالعسل العسل اللي هي تضع الأربع كوب السكر يعني نكوب نص ما عليهن عصير نص ليمونة وتحطي معاهن قشرة ليمونة والمنكهات حسب رغتك يا إما القرفة والحبهان أو ورقة العطر الشنت خلايا في الأخير هن دوب السكر بملعقة خشبية وبعدين تحطيه على نار أو المرة على نار عادية مرتفعة بعدين أي رغوة بيضة تظهر على العسل من أعلى تشيريها. بعدين تخلي العسل المتاعك على نار المتوسطة لمدة تقريبا من 5 الى 7 دقائق بعدين طبعا تشليه جانبا وتتركيه يبرد ممكن انتي او ربة البيت عندها خيار ضعف كميات العسل وتحتفظ بها حتى طيل شهر رمضان بعد ما تبرد تحتفظ بها في طبعا برطمانات. نجي طبعا لطريقة الكنافة الكنافة في طريقتين الطريقة الاولى انك تحطي مقدار الكنافة كلها وتخلطي كلها بالزيت والسمن السمن. السائح مم. وتقسميها نصين أو تاخذي الكنافة من البدايه تقسميها نصين مم. وتحطيها في طاجين متوسط وتاخذي نصف مقدار اللي مخلط ما بين السمن والزبده وتكبسي تصبي على الكنافه وتقدر تكبسي بيدك جيدا مم. بعدين تاخذي اللي هي انت القشده تكوني طبعا تحضرتيها بيرثا نبيها ايوه عندي القشدة اللي هي نحط الحليب على النار نحط عليه مم. السكر وبدأت فورانا نضيف لها اللي هو النشا المداب في الماء وبعدين نضيف معاها حتى اللي هو القشدة بعدين ونقريب طبعا خلاص عليها نضيف عليها مال ورد خليها تبرد وفيش تبرد القشدة عادة او لأي نوع فيه نشا وفيه الكثار دفني لو سيبتها مكشوفة او عريان يسبب لي القشرة على الوجه انا عندي الحل اللي هي ناخد ورق السلفان مم. ونغطي به الصحن بحيث اني نغطي وجه القشدة باش من تكونيش القشرة تمام. بعدنا نامها طبعا ما فردت جزم ولكناسه نجي نحط القشدة هذه الباردة وتكون متماسكة طبعاً لأنك مم. نسبة النشا فيها واضحة. الكنافة تو هي في في طاجين أو ف... نصها. تكون نص... كقرص. أيوة نصها الكنافة في الطاجين. هتكون طبعاً أنا كبسة عليها بيدي جيدا مم. حطيت نص الكنا حطيت القشدة كلها عليها. بعدين نجي للطبقة الثانية اللي هي من عجين الكنافة مم. اللي مخلطة بالسمين والزيت حتى هي بحيث إني منخلش القشدة توصل وين للأطراف خليها خلص مركزة. بعدين نجين هالطبقة ال الكنافة من فوق وند عليها بخفة حتى هي وبعدين عندي اللي هو ناخد طجين أنا كان طجين كبير ناخد أصغر منه شوية حيت إني نحط عليها ونحط فوقها ثقل خليه يستقل يعني حتى البرايمرس وغاز أو أي ثقل عندي في البيت حيت إنها كلها تساوى من الأطراف يعني في الحالة هي القصة اللي نحن حطيناها في النصر بتتوزع. نعم التوزع وما توصلش للأطراف ما يعانشين خاف عليها خلص في فيميكان بارد ونحط عليها الثقل هذا ونخليها حتى ساعتين رسعتين ثلاثة نمدي تساوى كلها طيب. وبعدين طبعا ندخلها للفرن الفرن هنا درجة حرارة متوسطة تاخد تقريبا ما بين العشرة إلى خمسة عشر دقيقة ونحل عليها الحماره طيب. من أعلى وخليها تاخد اللون الذهلي بعدين نجي نصفي الطاجين من الدهن ح اكيد أكيد وايد هي دهن بال... كله هذا كله طبعا الطريقة بالطاجين اللي فوق يكون بارد نكبس عليهم ونخلي الدهن كله ينزل تخلص منه الثانية بعدين جي سقيها بالعسل اللي ادرتيه يكون بارد مم. العسل سقي بها وثيب بها ما تقصيهاش لان تبرد تمام لما تبرد ضايفدأ تقطيع أفقص خلاص تدي في تقطيع تقطعه حسب رغبتك مربعات مثلتات حسب ما انتي راضة وزيني بالفستق، زيني باللوز من الوجه، زينيها يا بأي نوع من المكسرات. يعني مستمعينا نحنا تو وأنا بتكلم مع سادة سالما بجد يعني أنا حسيت كأن الموضوع جهد جدا يستنى سالما. يا سلام الله يعطيك الصحة مستمعينا منزلنا متواصلين معكم ذكروكم بأرقام التليفونات اللي هي 061 واحد وستين تسعة مية وتسعة أو صفر مستمرين ما زلنا معك يا استاذه سلمى عشان الطبق الثاني حيكون حنعمل طبق الرئيسي اليوم حندير اليوم مكرونه مبوخه بالخلطة هذا الرئيسي اه رئيسي تمام حناخذه نص كيلو مكرونه مبوخه زيت وناخذه بصل ناشف ناخذ اربع حبات طماطم اخضر تمام وناخذه الملح الملح انا حسب الرغبة او حسب المذاق عندي هنا الماء يكون مغلي آه. على جنب ضروري الماء لما بنضيفه للطنجره وهي تطبخ يكون مغلي مغلي يكون صاخن يعني يكون فاخن يعني اربع ملاعق زيت وملعقة كبيرة هذه البهارات شيبة اثنين عود لحم عود قرفه وخمس حبات حبهان وقطعة من الزنجبيل استاذ استنا بعد مم. ابنك معنا تليفون نقولوا ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك خويه اكلمك الله يسلمك خيرونا عرفني على حضرتك معك السيد تنين فيتوري. أهلاً وسهلاً بأخي تامي فيتوري. كده استغرب طبعاً في شخص أو شاب أو رجل يتصل ببرنامجك ولا يقطع خاصتك. لا أكيد لا يعني في شذب في الداخل وفي شذب في في يعني في شركات أكيد يعتمدوا على أنفسهم الخطط علينا هو انقطع ثلاثة سنين ما يكملوا مع حضرتك. عندي بالنسبة للمقادير خل عاوز المراخرة نصف كيلو مكرونة بوخة راس بصل ناشف وحويل الحويل أربعة حبات قمح أخضر م -م. ملح وما طبعاً يكون ساخن. عندي اربع ملاعق زيت و ملاعق كبيرة شيبة و عود لحم و عود قرصة و خمس حبات حبهان وزنجبيل وعندي هنا كوب زيت كوب الزيت هنا طبعا هذا سنخلط عليه المكارونة <تصفيق> بالنسبة لي المكارونة نبوغة لو حتى لا تريد تحطي لحانه جوة سنعطيك الطريق <تصفيق> هذك شكل ما درتها في الرز امس او انتي حابة تضيفي لحم <تصفيق> لانه حنديرو طبق المالح لحم وفي دجاج نكثروا من اللحوم تمام يعني حيقد يعني <تصفيق> <تصفيق> حنديرو بني الدجاج في الموالح يعني <تصفيق> ممكن تقدميه مع المكرونه كأن اللحم يعني <تصفيق> ولو حابه مثلا الناس يقولوا كان نحبوا نكوا باللحم هذه حريه الاختيار لهم نديروا اللحم وطني نديروا <تصفيق> مثلا حتى ياخذوا الدجاج الجناح والرقبة ينكوا <تصفيق> بها المرقم نتاع المكرونه <تصفيق> بالنسبة لطريقة المكرونة اللي هي أول شيء حنحط أطبنجر على النار حنضيفه أربع ملاعق زيت حنضيفه عليها البهارات كلهم يعني تسميتهم صلصة ديس أو حا طبعا خلين يقدن شوية من النكهة وممكن هنا لو عندي لحم حنضيف لحم آه... طبعا حنضيف البصل وحنضيف اللي هو الطماطم خلين تخلطها مع بعضن بس هن عندي لو كان لحوم حمراء ما الملح في اللحظة هذه أه لا. لأن اللحوم الحمراء طبعا تعصى من الملح بده طيبها صعبة شوية في اللحوم الحمراء عادة لما نبي نحط الملح نحطه بعد غلايان الماء أو غلايان المرقة بتل ساعة نحافظ على طراوة اللحم ونضوجها بسرعة يعني ما قلتي متيب بس هاي جد... هنا والبقوليات سواء حمص وفاصوليا بذيل لأي نوع من البقوليات الملح في البداية ما تضاعل هش إلا طبعا لحم الدجاج أو الحوت اللحوم البيضاء لأن لا سهلة يعني لينة طبعا إذا كان هنا دجاج ممكن نخطوه نكه بالملح ونبللو او نضيفو الماء اللي هو الماء الصاخن نخلي طبعا الطنجرة تغلي عندي هنا الكسكاس ضروري يكون ناشف خاصة في المكارونا المبوخة والكسكسو يكون جاس يكون ما فيش مفيش اي نوع من الماء هنا عندك خيار تاخدي فرشة تاخدي الكوب الزيت تنهي بها الكسكاس الزيت المكارونا طبعا تكسريها تخلقيها بنص كوب زيت خلفيها حيث ينقلف المكارونة بالزيت لان المكارونة طبعا خفيفة ومادة نشوية لو يصلها البخار بسرعة تعجن صحيح. لكن هنا الزيت يدير لك في الطبقة المحمية يعني يعني الكوب الزيت هذا الاول نص استخدم نص, نص استخدمته في البداية بعدين نص سنأخذها في البداية في, في الجزء الثاني طبعا حطيت المكرونتي في الكسكاس حطيتها على الطنجرة وهي تطبخ هنا نخليها تقريبا حوالي تلت ساعة <تصفيق> في التلت ساعة هذه طبعا ت ت تاخدي اللوز الظلطي وتقليه وتقلي الفستق وتقلي الكاجو او اذا كان حد سنوبر نقليه الاول الأول لأن الصنوبر متحمل جدش الحرارة العالية وبعدين اللوز وبعدين حتى الفستق والكاجو ما شو البداية ليش لان حتى يلونن الزيت حتى أنا متحملش جدش الحرارة لك لكن خليهم في الأخير لونل زيت ها يعني نبدأ بشني سنوبر حابا ندير سنوبر نبدأ بالسنوبر خفيف السريع يعني يأخذ اللون الأصفر الذهبي نعم. هذا ونشيله مم. وبعدين اللوز حتهوي لأن هي بوقت شوي اللوز حتى على التقليب اللون الذهبي من خليش ينحمر وجهه في الزيت لأن بعدين الحرارة حتعطيه اللون الأكثر غمقا بعدين حن طبعا نضيف الكاجو ونضيف الفستق إذا كان مش محمصات مم. كل واحد على حدة وننقع اللي هو كوب الزبيب نقعة فيه ماء زهر مش طبعا ينتفخ ويعينكها. وبعدين عندي اللي هي الكبدة الكبدة لو حب مثلا واحد بيستخدم الكبدة الكبدة طبعا تنغسل من البداية مقطعة تصفى جيدا وممكن حتى لو لزم الأمر إني نشيفها بورق المطبخ اللي هو منزيل المطبخ ونضيفي لها ممكن نضيفي لها نوع من البهارات يخليها حلوة اللي هو كمون حودي وشوية ملح يخلي مذاقها رائع في النهاية بكل نقلي كبدة في آخر الزيت هذا نقلي كبدة ونخلي زيت منطوي هنا يعني من منها؟ اه منها في تنكيه المكرونة. بعدين انا بعد مضت تلت ساعات نجي للكسكاس، نبهد المرجان تاعي في الطنجرة إذا كانت حابة إضافة المية نزيد ما مغلي. نجي للطن لللكسكاس ونغسل المكرونة لما نغسلها بالتمام. نغسلها نغسلها بالماء غسل, غسل. غسلة بالماء نصب عليها مية. بعد ما اه بعد ما حطيتها الزيت وحطيتها بوخة نغسلها. تمام حتخلص علي اكيد مستعبتها ومستغربتها لا وحتطلع حلوة وجربنها وقول لي اخرا بعدين طبعا مم. نخليها تفصفى شوية وردها وندير لها نص كوب زيت اللي كان علي فضلتها مغلفه بها بالكامل كله كلها نحرك فيها كلها تمام ونخليها نردها للكسكس والكسكس هذا نرده وين على الطنجرة اللي هي طبعا مية تغلي بالمرقة مم. اذا كان هنا عندي اللحم اذا كان اللحم نضج نصفي الحمي لو كان بيا باللحم إذا كان مازال نضوج نخليه بس الراعي طبعا نشوف الطنجرة طبعا أنا هنا لما رديت المكارونة اللي مبوخة وغلفتها بالزيت ورديتها على الكسكس مم. نخليها فترة حوالي دقيقتين يلقف فيها البخار وبعدين نجيب الشوكة ونقعد نخلل فيها مم. بالشوكة نخللها نفتحها كلها فتحها بشوكا وبعد الفترة هذه إيش ندير؟ في الكسكس من فوق بفوضة مطبخ فوضة مخصل مطبخ بيش ما ينزلش البخار على المكرونة ونقدر نحرك في المكرونة من وقت آخر مع مراعاة إني أشوف المرجع متعي ما سيبهش يعني طبعا الفترة هذه طبعا خليها حتى حوالي ثلث ساعات بعد ثلث ساعة نزل المكرونة متعي وناخذ ساجم والله اثنين من المرجع اللي لوطة. تمام طبعا نرش بها المكرونة مع التفتيح مم. بالشوكا ونردها من جديد في الكسكاس نحطها على الطنجرة لتبقى تطبخ مم. وحتى هنا جدا نخلل فيها بالشوكا ونحطها الفوضى بعد طبعا هكي تكون انضجت المكرونة وطابة المكرونه مم. ممكن انت عندك عدة خيارات تاخدي ملعقة او نصف ملعقة صغيرة قرص مع ملعقة كبيرة نزار خلطين وتفوحي بين المكرونه مع ملعقة سمن مه. او ما تبيش السمن في عندي زيت الكبدة زيت الكبدة الزيت اللي قلت فيه الكبدة و ناخذ منه جزء جزه حوالي ملعقتين او ثلاثة نخلل بيه يعني ازهار و قرثة او بعدين الدهون هي زيت اللي مقلي في الكبدة او السمن نخلل بيه مكارونتي كلها ونقسمها طبعا في الصحون حسب رغبتي هذي حبي مثلا يأكل في صحن فردي او كجماعة وبعدين نرش عليها المكسرات والزبيب وطبعا والكردة ونقدمها في طبق إذا كان مثلا تبي معها لحم تحمر اللحم بتاعك في الفرن إذا كان هكى تكفي خلاص لأن حنقدمه معه المالح اللي هو البني مالح الدجاجة هذه هي شفت الماء قلت لك كشيك ظهر وكشيك قر لا نص كشيك صغير قرصه نص كشيك صغير نص وكشيك آه. يكفي تو هو الكمية للمكرونه اللي تكفي هو انا من باش تملى الوجه خلاص يعني تبوقه تطابط بس حتوصلها نص كيلو مكرونه تمام اه توصل لنا تك توصل تمام حلو جدا يعني صلوا يكونوا مستمعاتنا او مستمعينا يعني متواصلين معنا في الحلقة اليوم باش يعني لو في سؤال او في مقلقه يعني موضوع او شيء ما مش فهمي إن هما بنا على الأرقامنا اللي هي صفر واحد ستين تسعة مية وتسعة خمسة سبعة وسبعة واحد ستين سبعة واحد نكملوا مع حضرتك المالح السادسين هنأخذو المالح اللي هو بني الدجاج طهن. عندي هنا هو البني العادي البني اللي اللي يشروا فيه مطاعم ها يا صدور الدجاج تكون مخلية من العظم نقطع كل صدر شرائح مثلا ندره كل صدر اربع شرائح ناخده طبعا صدر الدجاج هذا منظف ونخليه طبعا تمام. ونحطه بين ورقتين سلفان مه. وناخد اي حاجة ندق بها اي مدق عندي في علي. المطبخ ندقها برفق بحيث اني من نخليش يتشرط اللحم وتمزق اللحم هنا عندي طبعا هندخلة للمنكهات بس حابة ندوي على لحم الدجاج اه تفضل بالنسبة للدجاج ننصح نصيحة انكم تشرو الدجاج او اللحوم البيضاء من مصادر موثوق فيها يعني معلش الدجاج اللي موجود على قراءات الطريق هذا سواء كان تركي ولا برازيلي ولا اي من اي دولة يعني يعني شوفنا هيك عن جينا من كم من مسافة بعيدة وشوفي كم خزني في السيارات مفتوحة السيارة عين تلج تبريد مفتوحة بابها مم. ومعروض في الشمس ولو فضلت كمية يرد جمدة من جديد ويرد يبيعها للمواطن من جديد صح. معلش اخوة المواطنين راعوا الاشياء هذين لان هذين الاشياء ضرد صحة كم صح. ايضا حتى محلات البيع الدجاج راعوهم فيدي اللي يحول من الكيس ويغلف الكم في اطباق الفوم هذين البيض يكون هو راعو دجاج مهوش مدبوح هنا فأنت هنا أخي المواطن هذا وعيك ودورك لتقافتك وترشيدك الاستهلاكي صحيح بعدين حاجة أخرى الدجاج اللي منشور على قارعات الطريق اللي هي معرض للشمس هي لحوم بيضاء معرضة للشمس شن تكون شكلها يعني شن تأكل انت وبعدين حتى ريشات اللي موجودت في الفندق أو في السوق البلدي بعد ما هن يحطوهم في البنيوات وينقعوهم في المية يعني حاول انك تشتري الأشياء بينا من أماكن موثوق فيها ومصادر تكون بشكل سليم بيش بيتك الأكل السليم والتغذية السليمة سعلا نتمنى يعني كل سمعين ان هما يتابعوا خطوات حضرتك ونصائحك لأنها هي فنهية صحتهم حكيدا فالطحف الواحد لابد ان هو يختار طبعا هنكملوا بقى باقي مقادير البنية الدجاج قلت تنين صدور دجاج مخلية من العظم نقطع كل صدر على اربعة وندقة قلنا تحت او بين طبقتين السلفان هو الصدر يتقسم على أربعة. هو الصدر طبعا بشكل هذا حنقسمه بشكل طولي بشكل الطولي اللي على مين حنقسمه على اثنين. وشكل الطولي اللي على اليسار حنقسمه على اثنين. معناه أنا حصلت على أربعة, أربعة, أربعة واربعه. تمام قطع من الدجاج. هذا بالشكل الريح آخره. لو حولت ستة البيت مثلا تبي تنقسم الكمية ممكن تخلين يعني ااا من هنا أو من هنا هذا حسب رغبتها آه. حسب رغبتها يعني هذا. م -م. يعني. معنا سيفون السادات سلمان يقولوا أيها السلام عليكم. وعليكم السلام اسعد الله مساك ان شاء الله وكل سنه طيبه كل عام أنت بخير خويا كريم عرفني بحضرتك لا سمحت أنا اسامه ايوب مهندس صوتيات من بنغازي أهلا وسهلا بك يا اسامه نورتنا, نورتنا اليوم في المكياج البسيط الله البطل. يخليك يا رب وانتم ساعدتونا اليوم وخليتونا قريب من جوكم غالي وكم جمعه الفطور امساء هي وس... الشف سلمة <تصفيق> بجد انتبهت حاضر معي يعني في الاستوديو هي توصف حتى الوصف كيف ان هي تجهز طبق انا تبارك الله يعني أم... الخبره واضحه والشرح جيد جدا يعني. يعني ومفيد أنا حتى كلمت الحوش قالوا ما شاء الله خلاص نحن فاهمين. فعلًا يعني نحن الحمد لله نحب أن كل الناس تستفيد مع الشيف سلمة اليوم ووو شهر رمضان المبارك. شاء الله يا ربي بارك الله فيك على الجهود الحلوة اللي بديرو فيها فيه وشكرًا على صحة وصحة خصوصًا خصوصًا ال ال الانتباه لسيدة سلمة. الله يسلمك الله يخليك شكرًا جزيلًا شكر على. شكر لله مسألة الشراء المواد الغذائية بالذات اللحوم راه حساسة جدا ويتأثر حتى في واحد. أكيد. شكرًا جزيلًا ليك على. شكرًا جزيلًا. يعني كسريل من الطيح دين الواحد ينتبه يعني. ان شاء الله إن شاء الله أنت طيب الشيء. شاء الله كل سنة أطيب. منتطيب إن شاء الله كلها شاء, شاء الله. كل الله, الله, الله, الله مشكور يعني شفت الناس استهفت الثلاثاء الحمد لله. على الوصف ما هو امس انا حكيت للزميلتي ان, إن التراث الليبي زاخر وليبيات مبدعات مش هينات يعني فعلا <تصفيق> الحمد لله يعني حتى حتى لما يديروا شيء يدروا بقلوبهم اه كيف قدرنا بحب لان يحبون بيتهم هاي يحبون بيتهم حب البيت اللي حب البيت هو والمطبخ جزء كبير من بيتك خاصة احنا ليبيت لما تلمي قصرتك على الصفرة وتشوفيهم وهم يعكلوا ويقلوا في شيء صحي وشيء من تحت يديك وكيف طهيته وشنو مدة الانتهاء اللي, ش... اللي خديتي للسلعه نتاعك ومنين شريتيها تقدري ممنونه فعلا ومااشملها لما تاخذ تم يديك صحيحه يارب صحيح يديمك الحمد لله الله يرضي عليك وكل خير ان شاء الله يا, يا رب ان شاء الله نكملوا استاذ ايوه انا قلنا بالنسبة لسدور الدجاج قلنا طبعا يعطنك بالريح تقريبا قلنا 8 4 من هنا و من هنا هذا في حاله هي تبيها ارفيق تبي كبير يعني تبي كبير تبي تنقص تبي تقص كل شريحه على اثنين ممكن. أه ممتاز. هنا عندي بالنسبة لباقي المقادير اللي هي اللي هنأخدو بصل صغير مفروم ممكن. ناعم يعني تقريبا نأخذ المية منه. معاه فصين ثوم مطحونة ناعمة. أه. ومعاه طبعا ملعقة كبيرة خل. ونشرت للخل أمس في. في البرنامج. الخل هو محسن طبيعي وأوصى به سيدنا محمد ممكن. عليه الصلاة والسلام. أه. وملعقة صويا وملعقة صغيرة أبهارات. ونص نصف ملعقة صغيرة فلفل اتحل و نصف ملعقة صغيرة فلفل احمر و خردل و طبعا للملح الملح هذا تضبط ربة البيت بالمضاق المتاحه لان حتى عندي الصويا هنا تحتوي على ملح. انا بعددنا كستاذا تليفون نقولوا ايوه السلام عليكم ايوه السلام عليكم ايوه البينه في خلل في الاتصال نكمل مع حدث هذه البهارات تاع تبع هذه البهارات, البهارات. طبعا مم. البصل والفلفل النوعين اللي هو والاحمر مم. والحرارات والخردل حتى نوع من البهارات تمام. عندي طبعا والملح قلنا حسب المذاق في ذرغه في ست البيت عندي الصويا وعندي الخل عندي هنا اللي هي تتبيله الدجاج اللي هي هنستخدم دقيق حتى دقيق النكهة بشوية فلفل احمر وفلفل اكحل بشي يعطي النكهة عندي ناخد ثلاث بيضات ثلاث بيضات حنضيف عليهم نص كوب ماء ونضيف عليهم ملعقة صغيرة خل بشي تحول لي ريحة البيض وايضا نص ملعقة صغيرة جرفة ونضربها مع بعضهم يعني بالترتيب الدقيق بعدين بيض في السحون ربة البيت تنظم خطواتها بشي تحسروا حشنوا وخاصها في القلية في الحلو ضروري ادواتك تكون متوفرة هنا عندي بالنسبة لي التلبية هنديرو نحنا الكورنيفلكس أو الكورنيفلكس طبعا نختار النوع جيد ونطحنه ونخلو منه شوية مهروس شوية بالكليل اللي هو المطحون اللي الجبل المطحون آه كليل جاف ومطحون هنا عندي الترتيب اللي هو طبعاً كأن كأن مثل نعطي في تجربة الطالب أدوات التجربة الخط خطوات التجربة والمشاهدة بعدين الاستنتاج نفس الطبخة يعني المعادلة الكيميائية يعني حلو حلو عندي بالنسبة للدجاجة أنا طبعاً أنا حطيتها في البصل والثوم والبهارات اللي هي الفلفل وكله مسويه وكله يعني كله حطيته فيهن أنا يعني هادك حرية الاختيار ممكن الشيء هذا التبليه من الليل تبليه من الليل وتحفظيه في صحن وتغلفيه بالورق السلفان وتدسيه في التلاجة لان التغليف كان ضروري جدا ضروري لما كل شيء لنا في التلاجة يكون مغلف طبعا بعدين عندك تطلع الدجاج موتى خطواتك هذين الدقيق والبيض والخبزة والكورنفلك او حتى اللي ميت بشي يغلف بالخبزة تبدأ بالدقيق تلفيه على الوجهين وبعدين البيض تمام. وبعدين الكورنفلكس لنصحون معايا. اه اه انا صحون بالترتيب منظمة عندك مم. بعدين عندك زيتك على النار يكون الطاجين مأمن بشكل جيد ممتاز ما يكونيش طبعا لو ضيمة يد الطاجين تكون على يمينكم الجيهة الداخلية باش لين حتى ان ما تنشي طاجين زيتك هنا يكون غزير شوية ومتوسط الحرارة مم. متوسط الحرارة تمام نقوله ايوه السلام عليكم معنا تليفون. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انتم طيبين إن شاء الله كل عام وانتم بخير وصحه وسعاده عارفين على حضرتك نهى علي اهلا, الله أهلاً الله. وسهلا بيك اختي نهى نهارك مبارك يا رب الله يسلمك لو سمحتي من دي قبل سلمى تعوزه تبقى تخليك ناس يعني ما سمعتهاش كويس باختي نوها ممكن تنكسي الراديو شويه دي قبل سلمى لو سمحت عايزه تبقى تخليك ناس ان شاء الله سمع. ان شاء الله ما كويس إن شاء الله بارك الله فيك أهلاً طبعًا أنا ااا شاء الله بعد ما ننهي هم نرد على طبعًا أنا عندي نخليت بالترتيب بالدقيق وبعدين البيض وبعدين الكورن بلوك ممكن هنا عندك فيه مهارة فيه مهارة عند ستة البيوت اللي هي سرعة وفيه مهارة اللي هي مبتدئة تكون مهارة عندها شوي يعني مع الخبرة مع اللي هي يعني هنا عندك خيارات إنك تلبسي دجاجك كله وتجهزي و زيتك على النار و يسخن وتبدي تقلي من جهة الاخرى حتى يخذلك لك اللون الذهبي و للي عندها مهارة ممكن تلبس وتقلي في, في نفس هذه على تحتاج للمهارة يعني باستاذة سنة ال... بعدين ال... على الطبقة على ورق اللي هو منديل الورقية في المطبخ اللي موما جدا مطلع. انا ننصح بصراحة لا تستعملي ورقة كتاب املة ولا ورقة كتاب حساب ولا, ولا ولا مكتوب فيها لان كل هذا يطلع ويطلع لك على الاكلة يعني حاولي انك توفري المنزيل الورقية الصحية في المطبخ. بيش تمتص منك الزيوت يعني سعلا يعني هي افيد يعني هي هي افيد وحتى آه. ما تعكسش على صحتك. معنا تليفون استاذة سالمة نقوله ايوه السلام عليكم عليك السلام ورسال الله اهلا وسهلا بك اختي عارفيني بحضرتك ناكيب العطار ما اسمعتش كيف هي العبارة؟ اهلين حباس اخبارك اليوم الله يسلمك ان يتيك انا الصحة الى اثنين اولا الله يسلمك والابلا سلم رضي اعطيك الصحة الله يسلمك ان اخليك وصحلتين هذك الواجب بالد هاستي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فطورك ولا مازال اختيك لا لا قيته في المطفخ انا لسا فيك والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يكون في عونك <تصفيق> <تصفيق> وطيك <وطول تصفيق> الصحة ان شاء الله والله في حاجات ترتين اهلين ابلا سلمة واليوم انا طبعا تأخرت على البرنامج شوية فتحت توا ويريت ط انا نطلب منك من, من البرنامج ناسا يعاود الحلقات كي نقدولي في ساعات اختخر باش نقدر نسجل عرفتي وش كد مقصر باش هو اهلتا في الصبح اقتغبه الساعة كم؟ في حدود تحديدا مش عارفة لكن ان شاء الله سنبلغوكم كمبي لكن ممكن في حدود العاشرة عسرة ونصف حاجة زهكي زي زهكي مش مشكلة اهلو نحب ان وجهة هيكي طبعا الاستاذة الشيف العالمية طبعا الطب طراحها الابلسالما طبعا كديما عندنا نزلنا انت بغ فيها وانتبه في كتبها اني مجديت علينا قبل سلمة وخاصة اول حزبت فيها اللي فيه الليبي <مزش> حاضر حنديروه قل زي <خزري> ربي عبك الصحة وصلاة ربيك الصلاة والطيبين شكرا <يسالمةً> زي دانا اختهبها شاء الله يا يربي نهارك مسعيد مس.. ومبارك معنا تليفون تاني يا شيد سلمة احنا اثنين لكن الناس يعني تشك تتواصل معك احنا من اجل الناس هنا فعلا انا نقول اي والسلام عليكم السلام عليكم اهلا انه هنا كثاء طيبين كل عام وان اهلا مستقيم قيس في الفرحه كان في الفرح الاستاذ اهل ما شاء الله الأستاذة هي غنية على تعريف الصراحة استمراء جدا يعني واستفادت من القدرات ان يعني تحقق أنها تكون شيف على مستوى حتى العالم صراحة يعني لأن هي مستواها جيد في الكليات وعطارف في الأحبية وعطارف معاملتها حتى في مع الناس يعني تمنى أن تكون ما شاء الله في اليوم أحسن اليوم وبس أنا بنسألها عليها إذا كان هي تقرر طرق عملية الدجاج اللي حكينا في عطارف الدجاج ماشية أنا نحن بنحكي على الأكياس اللي على الكربون هذه السود اللي في كل المحلات صراحة راجية منطقة بنجات كلها. فما جاء في المحلات هحط هحط فيها في المواد أحيانا رجائية وأحيانا حرفية بعض وحط فيها خدمة كل ال صراحة. ال في النايل والسودة الناس بيقولوا ستة ماكيس وهي سيئة الكربون عالية جدا <تصفيق> كم كم الله يعني في مواد المصنوعة منها وهي منافس المواد المصنوعة من أكيس القمامة فانسلان <تصفيق> يعني جميع يحاول بقدر الإمكان يتخلص من أكثر شاء الله هذا يحاولوا يعني, يحاول يعني يقولون لأنهم هذا شيء غير صحي <تصفيق> يحاولوا ما يأخذوش مننا على الإخير هم يفهموا الناس إن هذا حش مظلوط بس هذا دور المواطن حتى والمواطن كل واحد درش إنه يعرفته أنا أستاذ فالما أنا كم مرة ندخل المحلات ونحكي في الحاجات هذه بحكية. لأني أنا حضرت كت محاضرة قدمتها على القنوات. أنها وفي نسبة عالية من المواد تيمويل ما تصنع منه وهي غير صحي. لما ندخل المحلات ودنا حتى احنا قدامك شفت الغاز سواء على حاجة ثانية. من بعض الناس يستجيب والبعض الناس يقولي أنا ما عنديش معلوم عنها وغوي والبعض لقى يقولي لا نحن نمشي الغيرات هاد يعني هادينا بالعكس مشكلة غاضبة هاي جدا. مشكلة حتى في المحلات مش بدي. فأنتي إحنا يعني لا تكون في توعية على حاجة ثانية. وبارك الله فيكم كل سنة وصحيين. جيد طيب راح. إن شاء الله. بالنسبة للأشياء هذين أنا ما نطلبش من انا هذا مو شيء مفروض عليه التاجر أو البائع مش مش برغبتة يعني هذا شيء مفروض عليه مفروض هذا طبعا لما تو إن شاء الله تقيم الدولة عندنا هذين من أحد البنود بيشنأسس جسمهم سليم ضروري إنهم قواعد في ضوابط سليم. تضبطهم صحيح مريم نوعا ما مثل... الرقابة اه شكل الخبزة سوا تو... خبزه لما يعطوني كيف كيف نايله عكس ما تقصد الصراقي متغطاه والاشياء هذين كلهم يعني الكم الهائل ان شاء الله حنتحدث عليه في الحلقات الجاية باذن الله ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء يعني سامعينه هم اكيد متوصلين معك وخاصه بالنصايح الحاكه اكيد الطعام. لان في... هذا طبعا في... نتيجة للثقافة والوعي مفروض يكون عندهم بشكل هذا يعني فعلا اتمنى ان ربي يخلي لي باكله بصحة وسلامه وكل الشعب اللي ان شاء الله يا رب امين يا رب تكبلوا سده سلمى ايوه شاء الله تسويق لنا الباني لكن الزيت انا في الزيت استاذه سناء الزيت يكون حامي واجد ولا لا لما امس انا قلتها ممكن تقول له قبل سلمى تكرر يعني كم مره لكن معليش يعني هذه لي هذه الاستفاده بالنسبه للزيت انا قلت لهم النظرية اللي تقول القلي مضر انا مش معاها 100% يعني ممكن 80% لكن الزيت تم يكون مضر لما قلنا يقعد بارد نجي صح لما يكون بارد الاكله كلها حتغلف وتتشبع بالزيت وتطلع لك ثقيلة يعني، يكون ساخن يغلف لك الطبقة الخارجية وخليك الوسط نيء، فهنا تكون خطورة القلي، لكن القلي لما تقليه بشكل سليم وتقليه مرة واحدة بزيت هذا بس معش تعاودي تكربيه كمرة، مش مثلا صفي ودسيه لا، إلا ممكن البطاطا اللي صافية ممكن يكون زيتها نقي شوية، أما باقي الحاجات لا اقلي والباقي تخلصي منها. هنا وانت المقليات شو بتاكلي منها يعني في نهابك كل شيء خاصه بشهر رمضان صحيح. حتنوعي اكلك يعني, يعني صحنك هيكون متوازن ومتنوع حتاخدي طرف واحد مثلا وممكن اشيل حتى اللي تفضل تغل فيها في جزير تسافدي منها في عملية التقزين في الفريز بشكل جيد يعني م -م. هذا بالنسبة للبني او ممكن تقدميه في طبق على او صحن عليه خس عليه جرجير م -م. ده طماطه محشي فلفل ما ايوه فلفل رومي محشي تقصين ليمون زين الطبق ويكون مشهي بجانب المكرونة لو ما لهاش لحم يعني ضربنا عصفورين بحجرة اقتصاد يعني سعر. اللحوم مش اللحوم اللحم في البنية والمكرونة اكتفينا بالكبدة والمركاس اللي فيها مم. مم. يعني حندخلوا في السلطة اللي حندير اليوم سلطه الفاصوليا العريضه العريضة الفاصوليا العريضه في فاصوليا طبعا الفاصوليا عندنا انواع هي في فاصوليا الحمراء سودا الفاصوليا العادية مم. عندنا في الفاصوليا العريضة لو ما لقيتهاش الفاصوليا العريضة جيبها علب هنأخذوا اتنين كوب فاصوليا عريضة نسلقها نفس سلقة الفاصوليا العادية بس من خلايش طبعا تطيب أكثر من لازم تكون مشلوقة في ماء وطبعا لها الملح مم. وبعدين تأخدي نصف راس بصل مقطعة مكعبات رقيقة حتى هو شبه مفروم بصل. يعني اتنين حبة طماطم هتيه مقطعة مكعبات صغيرة وعندي طبعاً هنضيف عليها ملعقة صغيرة شبط وكسبر وتوم وشبت مفروم عندي 2 فاس توم مطحون ناعم عندي طبعاً هنا الخلطة اللي بنديرها باش نجانس بيها الفاسولية بعد ذلك بعد التليفون نقوله أيوة السلام عليكم ألو أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وانتي بخير وسعادة إن شاء الله أهلين وأختي وعافيني بحضرتك أهلاً، أهلاً أهلاً حنان كل حياكة الله يسلمك، خير ونعمه، شعبارك أنت اليوم؟ لا الحمد لله هذا فاضي لي. أنا بديك وأنا بديك حطون. حتى حنان، ك... يعني يعني حتى أنتي في كوزينا توه. شاكيب. لا قريب الكمل. صحيح أصلاً. أنا بدي أسأل سؤالينك عشان سريع، عندي الأكياس الحرارية هذه اللي نكونشها، صحيات ولا مصحيات؟ لا، والأكياس هي. صحيح مش صحيه تمام وسؤالك ثاني البني عيني بالشوفان؟ عادي بدك الشوفان عادي بدلي ها بدلي الكورن فليكس بالشوفان عادي يعني عادي يعني. عادي طبقه اغلظ شويه بالشوفان ها اكيد انت في بالكورن فليكس او بالحبضه لكن مش هو من قال بالشوفان لكن ما عمري الصراحه اجازته بس الشوفان يعطيك غليظ شوية يعني اه غالبة شوية يعني, يعني ما ممكن ما نفرماش شوية لا كيف عادي ده خلطي شوية في البيت ولا في مطحن انتع مكسرت لكن مش هيعطيك أن مضاق الكورنفلكس سرح لا فيك مرة جرأت صراحة يعني ما نجعل بك لا بس ما هيعطيكش مضاق الكورنفلكس ناشي شكرا بركة شكرا الله. الله شكرا, شكرا لله هي سئلة على الاكياس الحرارية مم. اللي طبعا اللي حمروا في الدجاجة واللقومة طبعا هن الاكياس الحرارية يعني ند ندخله في الفرن عادي. يعني تحمل درش الحرارة عليه ما من نقاش منه. طبعا الكيس عليه المواصفات اللي هي تحطي ملعقة الدقيق وتحطي طبعا دجاجتك بعد تبليها او الحمص او أي حاجة تبي ت مثلاً تشويها وتغلق عليها وتاخدي الرأس متعال الكيس وتقصي بالمقص باش يطلع منه الصوص طبعا يبدأ الهواء في الفرن يخرج ويطلع بشكل دائري يعني ويحمر لك الحاجة. من خافش منها دليل علينا ما تلصقش حتى على اللحوم يعني. هذي طبعاً طريقة من طرق الشواء يعني. يعني يعني صحيح يعني الناس تصنع. هي ما تخافش منها يعني. خافش منها أيوة. بالنسبة حل سلطة الفاصوليا العريضة حنعاود المقادير اتنين كوب فاصوليا عريضة مسلوقة او علبة طبعا اذا كانت علبة حنصفوها من المانتاها ونغس نزيد نغسلها لأن في مواد حافظة هنا حنزيد نغسلها يعني. هذا في حالة مش. كانت علبة. نصف راس بصل طبعا مكي حرة ياما اخضر ياما ناشف مقطع صغير طبعا نين حب طماطم حتى هي مقطعة صغير مكعبات نصف كوب زيتون مقطع حتى وشرائح المقادير هذين كلهم نحطهم على بعضها بعدين عندي اللي هي الصلصة اللي بنخلط فيها فصولية حناخذ ثلاث ملاعق عصير ليمون حناخذ ملعقتين زيت زيتون و هناخد ربع ملعقة مشكلة من البهارات ممكن جوز تطيب ممكن الكروية الحسب رغبة تربية البيت او بعدين عندي الملعقة صغيرة هاريسة عربية او هاريسة ليبية نخلط الهاريسة مع الزيت مع الليمون مع الملعقة الصغيرة الخل هاريك. مع الثوم المطحون هذين كلهم نديرهم شنو صلصة نضربهم بملعقة وبعدين طبعا ننزلهم على الفاصوليا والطماطم مم. وعلى البصل وعلى الزيتون ونخلطهم طبعا ملعقتين ونرش عليهم اللي هو شوية الشبت والكزبر يعني هذا يعتبر السلطة اساسا ايوه اتقدم هذه سلطه مع نوع مع الاكله هذه ما زال عندي اسئله يا استاذه سلمى لكن ناخذ تليفون قبل ايوه السلام عليكم اعليكم السلام و احمق الله بركز اهلا وسهلا بك اختي اكتب بيدي الاسلام كلا بخير ان شاء الله حضرتك براهيم عافوا نعم اهلا وسهلا بك اختي و ام براهيم الله يسلمك الله يسلمك الحمد الله الله يسلمك كل سنة وانتي الله بارك ان شاء الله, الله لها المحطن منجها طرفة خبزة شويسة وفي نفس الوودئ تسمسرج على الكوستك والا إيه 5 سو bronze محطن نقوم الموتى والا باللوطة ممن أختي اختي مبراهيم شوية شوية و وأبعدي عن مع الرادarios شوية حقا 말고 محطن بكم الراد isolation أه نجatures ترفق خبزة أخونا بعض طبعا <تصفيق> ونبي أي نخل كستضي ولا الغاز كستضي ولا مش كلين اللوطة مفهوش من اللوطة قبل بعدين إن شاء الله, شاء الله. دايب دايب دايب. إن شاء الله تأخدي إجازة إن شاء الله مشكرة جدا أختي مبراهيم بالنسبة لبرد الخبز إن شاء الله بكرة نقدموها بإذن الله عندي الخبز خاصة رمضان مم. يعني تقدم للأسرة من رغيفين إلى أربعة رغيف يعني يومي يعني اليوم مش حابة لا لا يوم مش حبيت لأن عندي العصير وبالنسبة للفرن الفرن أو كوشة الضي بالنسبة للكوسة اللي هي في الغاز الكوسة الضي على حسب درجة الحرارة الكوسة الضي نحبذها للحلويات كوشة الضي للحلويات اما للمعنجنات نحب ان نستخدم كوشة الغاز يعني لان درجة الحرارة متاعها مرتفعة المخبوزات دي ما دي بدرجة حرارة عالية اما الحلويات فعادي وتبدي درجة حرارة اللي هي متوسطة اللي هي حنا نقوها افضل فيه اللي هو كوشة الضيب به العصير والسلسلة؟ العصير حنديرو عصير منعش يساعد على الظم، اها، نحن في فصل الصيف نبوا حاجة باردة اللي هو العصير الليمون الحامض من النوع الأخضر. الله. عيوا. <تصفيق> لكن هو حلو. هنأخدو <تصفيق> نص كيلو ليمون صغير أو كبير في حتى اللي لونه أخضر يعني، وتحسيها يا بس ومنطلعش العصير امتعة كويس. هنا عندي 2 ورقة نعناع أو 3 حسب الرغبة ثقر حسب التحليه حتى هو عندي طبعا 3 كوب ماء وعندي الثلج. تمام هنا نجي نقشر القشرة الخارجية للليمون ومنزقها خليها تستفيد منها في أشياء كثيرة اني التخدم تستخدميها تتخدميها كيكات شاعة تنكي بها تدري بها العسل تتخدميها أي حاجة انت تحب بها طبعا يجي هنا تحطي العصير الليمون بعد ما قشرت القشرة الخارجية لو خليتي حتى البيضة عادي لينك ممكن تصفيه مهم البيضة مش تديره شوية مرارة هو فيه شوية مرارة فيه بي. هو مقصود شوية المرارة هذه مش ي. نستفيدوا منها القشرة هذه تمام طبعا نقسم الليمون على اربعة او اثنين حطها مم. في الخلاط حط عليها السكر حسب التحلي او هنا لو انا نبي نصفيها نحط الليمون نخط عليه شوية امية ونخلطه ونصفيه تمام. وبعدين بالمصف نرد في الخلاط من جديد ونضيف له السكر والماء المثلج وممكن نحط معه ورقه نعناع في التنضرب او نخلي للتزيين ونخلطهم كلهم ونطبعا نشربهم بالهناء ايوه وخاصه العصائر دي بنعطي نصائح العصائر انها تشرب قبل بعد تحضيرها ب دقيقة دقيقه على طول بس انها تبدا طازجه وتقدموا في دايين تمام يعني هو بجد هو انا برحم مجربتها رائع وطعمته حلوة جدا حتى بالتفاح الليمون والتفاح أكيد تخلطي و... ليمون ممزج مع الملح والحلو هذا سهلا سينما يعني بما نحنا في ختام الحلقة الاخت اعتقد نوها تبي طريقة الكنافة مزد لأن هي آه. إن شاء الله تكرة. بيه حنأخذوا طريقة سنين. الكنافة من جديد والكنافة اللي هي قلنا حنأخذوا نص كيلو كنافة عجينة طبعا نص كوب زيت ونص كوب سمن سائح قلت السمن السمن اختياري يعني بدل ممكن تحولي الزيت وتحطي كله السمن ست... اعتقد ان كتها احلى مم. عندي بالنسبة للقشدة اللي بنحشيها في الوسط اللي هي 2 كوب حليب 4 ملاعق نشا مذابة في قليل من الماء و 4 ملاعق قشدة علبة و كوب سكر و نص ملعقة صغيرة مالورد قلت نحط الحليب ونحط عليه السكر وعند بداية الفوران مم. نضيف للنشا المذاب في الماء مع التحريك المستمر ونضيف القشدة وبعدين في النهاية بكن نضيف عليها اللي هي الملعقة الصغيرة ماء الورد ونحرك ونخليها نتبرد أنا عندي العسل من كل مجهزته من قبلها من قبل. أو حتى نجهز كمية كبيرة مم. أنا حنعطيك مقدار ممكن نضع فيه أربعة كوب سكر كوب ونصف ماء نصف عصير ليمونه ومعها القشرة مم. والمنكهات عود قرفة مع حبهان او اللي هو عطرشان مم. بس راعا ان هي حتى لو زادة كمية العسل ان هي ترى ان السكر ضعف الماء اكيدة حضعف مقدت انا اربعة مم. سكر دين تبادي الفكر وثلاثة ماء تحط السكر والمية والليمون وقشرة الليمون بيشتدواب مع بعضا وطبعا في البداية النار عالي وتحول اي رغوة تطلع هي هذه الرغوة هذه تفسد مون. العسل وتعطيه اللون اللي مش مرغوب فيه وممكن تعاود تسكير السكر العسل من جديد وانا حذفت القشرة هنا مقصودة لسببين للنكعة وبش ما يتعاودش العسل يتسكر من جديد يقدي يجمد من جديد هذا ممكن العسل يقد حتى السنة اللي نعطيه لك جديد وتحضريه حتى قبل شهر رمضان و... و... و... وتخليه جاعد تخفيش عليه لأن خلاص هذا يعني العسل المربيات حفظهم طبيعي هذين عندي المنكهات طبعا قدت العود الجرفة او الحبهان وطبعا الورق اللي هو عطرشان نكبين العسل طبعا قلت نجي نفرد نصف مقدار العجينة في الطاجين مع خلطها بالسمن والزيت وبعدين نحط عليه القشطة حيث لا تصلش في الأطراف ونحط عليه الباقي العجينة الكنافة اللي مخلوطة بالسمن والزيت ونكبسها جيدا بأطرافي بأطراف اليد ونحط عليه طاجين أصغر منها وطقل بشتطلع لي شكل متساوي وتحطيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد نمرت من أسفل ومن أعلى تصفي منها الدهن, الدهن وتسقيها بالعسل وتسيبيها لانتبرد وبعدين تقطعها وتاكلي بالهنان عليها وترش عليها مكسرات جلزة أسمس بها يعني فعلا اليوم استمتعنا وأكيد كل مستمعينا ومستمعاتنا استمتعوا معنا بأكلتك شيف سلمة اللي هي رائع طريقة الماكرون المبوخة فيها حزة غريبة اللي هي غسلها نعم ما كمية من كميه من النشا هل هي ان... هذه طريقتك انت يعني تتبعث في في غسل والله هذه الطريقة اللي تدير فيها امي <تصفيق> الله يرحمها الله يرحمها يعني صحية كده كذا وحتعطيك نتيجه احسنين خليني يجربوا ويقولوا ان شاء الله ان شاء الله يا رب وكيف ما نحن عارفين يعني احنا صفحتنا على الفيسبوك اسمها مطبخ المنارة بنقصين مطبخ المكيال البسيط اي استفسار اي تعليق اي سؤال اي موضوع تحبوا ان الشيف ما تكون يعني تجيبها الكام في الحلقات الجيهة ان شاء الله نتمنى كمتوا تتواصلوا معنا على الصفحة اللي قلت انا اسمها او عبر خدمة الرسائل القصيرة اللي هي الاس ام اس 092 818 أربعة وثلاثين سفر خمسة أو سفر واحد وتسعين أربعمية وعشرين واحد وتلاتين واحد واربعين وأكيد لأي سؤال أستاذة سلمة الحلقات تجاي حتجاوب يعني عادي أي سسارة مستدى نجاوب عليه بإذن الله إن, الله. إن الله إن شاء الله يعني اليوم خذينا المكارونا المبوخة خذينا بالخلطة خذينا الحلو اللي هو الكنفة <تصفيق> بأعتبر أن الكنفة هو نوسمها <تصفيق> والناس كلها تحبها خذينا سيسيني البالين خذينا مشروب الليمون المثلج بنعنا هذا قلنا طبعا يساعد على يساعدك حتى على هضم الطعام الليمون لا عصير ليموني طبعا اذا كان مثلا احنا في فصل الصيف حنا نديروه مثلج واذا كان في فصل الشتاء حناخذوه طبعا يحمي الجسم من نزله البرد هذا ليمون هذا ليمون طيب شو العصاير استاذه سلمى اللي حضرت تنصحي بها في شهر رمضان بما ان احنا نحسحمه كيف ما قلتي والله اي اي فاكهه فاسجه ممكن تحوليها الى عصير مفيدة جدا اي نوع من الفاكهة خوخ حتى تدلع لما يجيك صامت والبطيخ لما يجيك صامت تستفيدي منه في الخلاط مع اضافة القشدة مع اضافة منكهات حلوة ورق النعناع انا, أنا في واجد العصر البطيخ وياخد فيه يدري العصر لكن البطيخ لو مثلا بطيخ جدك سانطا أه. ممكن طبعا تقطعيها وضيفي لها حليب او ماء والسكر وضيفي لها ممكن تفاح ممكن تخليها وتحرك عليها الخلاط وتأكلها حلوة لذيذة جدا ممكن حتى تدلع يعني تدلع لما الجيكسان طوومة بدل متر مية ومية تحضريها مع نكهة فراولة أو بالفراولة مع السكر ودريها في أكواب وحلوة بكل يعني ممتاز يعني مستمعين مستمعينا ومستمعاتنا اللي تبروا في المنارة 95.5 وتسعين فاصلة خمسة ألفم أكيد أنتم استفدتوا اليوم وأكيد ما فيش حاجة حترموها بعون الله لأنه سادس سلمنا تعطي فيكم في طرق حصرية وطرق بسيطة أنك أنت كيف تستخدم الشيء هذا بدلا من أنك انت نعم وش. في حاجة ترموا هي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب في الختام سادس سلمنا تحب تقولي شيء. والله إن شاء الله نكون وصلنا المفيد للناس أمين يا رب. يعني وكل السلام أنتم طيبين كنت بخير وسعادة مستمعينا في ختام حلقتنا اليوم نسأل الله أن يكون حلقتنا تكون مفيدة تكون سهلة تكون بسيطة تكون قد استفدتوا منها فأقف كل مكان في بنغازي الحبيبة في الختام نحب نشكرك أستاذ السلام مع تواجدك معنا اليوم شكرا. نحب نشكر كل المتصلين اللي ساهموا معنا وشاركونا في حلقة اليوم نحب نشكر أستاذ حسين العجيلي في الإشراف في الخراج الفني نحب نشكر أيضا أستاذ صابر بن عامر في الإشراف العام وكل فريق المنارة 95.5 FM في الختام والستاد فراس الساسي بالأكيد اللي هو موجود الآن في حزرة الكنترول نقوله حياك الله استاد فراس وكل ما قلنا كل طاقم المنالة 95.5 FM تابعونا إن شاء الله بكرا في مطبخ المكيال البسيط من الساعة 3 للساعة 4 إن شاء الله بكرا حتكون زميلتنا سمية عبيد معاكم في التواصل وفي, وفي الاستماع إن شاء الله يا رب تكونوا في يوم سعيد في يوم مبارك دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم